فأنجيناه وأصحاب الثفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن وَإِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِذْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَبَتَرُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا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 كُلِّ شَيْءٍ ফিল يُعَذِّبُ ফলক يَشَاءُ وَيَرْحَمُ কী يَشَاءُ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 119. وَأَلَيْسُوا مِنْ رَحْمَتِي وأولئك, وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ